naro na roi ye ya ya koje kita ku wontimo tai Altyazı وسلام عليكم من اهل ما كان شاقيا ترك من Amen. <laughs> Amen. Uh -huh. We're Vadinan Quan himmma a <laughs> ألا ما هو يا مولا قد Altyazı M.K. وقاني من والاتي عزك ما دمت حي يا o fil kitab sallallahu aleyhi ve sellem قولا الهدف الذي فيه يمتعون ما كان لي and <laughs>